وكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر فقد ظل فقد ظل ضل ظل لبعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا زدادوا كفرا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 فَإِنَّ العزه لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها أَنْ اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوث عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا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 غير المذنب عليهم وذو الرزقين آمين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يرآ مذبذبين بين ذلك مذبذبين بين ذلك لا إله أولاء ولا إله أولاء ومن يطرر الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آل تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما